وأي آهين على الزخار حدار على جبر النبي نادي مختار وساتني وانا اصبر واستنظرني والعمت روعه ولببوني وأنا وحيد وأنا وحيد ولا شفت لي منهم أنصار يا سيدي الكان الوصية ما روعي. اجمعوا الدار احلى البتولة, البتولة وروعامة طلعت دافعهم وبالباب اعصرامة وانكسرت بطلعت الاضلاع وانكسرت الاضلاع ومنها صار ما صار عقف فرقاك مهضومة وذليلة ومن كثر تلويع الجسد صارت عليلة شحتيش عدد من مصايبها هالجليلين وكل ما شفت هالحال قلبي يشتعل نار قلبي يشتعلنا <تصفيق> كل الذي جاري علينا وعني تشوف ولا تشلت ذنودي ولا بقلبي يدخل خوف اش بيدي وانا بقيد الوصية صرت مشتورة هبطت راسي هبطت راسي طاع لك وغمدت لفقار وعظم عليا يوم بالحجرة لفتني تقول اني اللي فتاك واسود دمتني ولت نوح ومن بجاها ذوبتلي لولا الوصية والقضاء صارت لها اخبار صارت لها اخبار ولولا الوصية والقضاء صارت لها علوم وخليت ببيوت المدينة ينعب الموم وخليت طير الموت ما بين المليحوم ما بين المليحوم لكن أنا شبيد الأمور لله الجبار لكن أنا شبيد الأمور لله الجبار لكن قيدته وصية من أخيه Hämmeleminen. Mälaa, Mälaa, Mälaa, Mälaa, Mälaa. ala Muhammad, waali Muhammad. Barrak Allah vii kom. Tepollu